وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان نعم يذكرني أخي الشيخ أسامة يقول ذكرتم في الفائدة الأولى أن فيها أنها مبنية على ركيزتين كما تكلمنا في الفائدة الأولى الركيزة الأولى اختيار الكتب والثانية كونك تأخذها على المفيد الناصح كونك تأخذها على المتأهل المفيد الناصح الفائدة الأولى ذكرنا لكم أنها حصول الفائدة وهي مبنية على العلمية وهي مبنية على ركيزتين الأولى اختيار الكتب الراجحة في الفد والثانية كونك تأخذها على مفيد ناصح متأهل نعم هذه الركيزة الثانية ذاك الله خير شكر الله لك ذكرك الله الشهادة نعم يقول السائل من رهن أرضا لحين السداد ما شاء الله بدأنا بالرهن لأنه آخر شيء <تصفيق> من رهن أرضا لحين السداد فهل يحق له الاستفادة من هذه الأرض بزراعتها وأخذ ما تأتي به من مال هذا الرهن رهن لذلك الإنسان لتوثيق دينه وإذا رهن لتوثيق دينه فإن احتاج له مثل الشات مثلا رهنت عنده فتحتاج إلى إطعام وشراب فإذا أخذ منها مقابل ما ينفق فيها بلا بأس وهكذا الأرض إذا أخذ منها ما يوق... مقابل ما ينفق فيها فلا بأس وما زاد عاده على صاحبه نعم يقول السائل أهل بلدي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ويقول أهل بلدي نعم. على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأنا أدرس في هذا البلد المبارك إلا أن العلماء يدرسون مذهب الإمام أحمد رحمه الله فكيف الاستفادة؟ الحمد لله أنت الآن أصبحت ملم بمذهبه مذهب الإمام أحمد كما أنك قد ألممت بمذهب الإمام الشافعي فأنت تصبح حينئذ شيخ المذهبين إذا أتقنت هذا وأتقنت هذا هذا حصل لعدد من العلماء كان على هذا ودرس هذا فمنهم من بقي على الأول مع درايته بالمذهب الثاني الذي درسه ومنهم من تحول إلى الثاني كان مالكيا وتحول شافعيا ابن مالك صاحب الألفية كان مالكيا ثم عاد شافعيا لما وفد إلى الشاب وهكذا هذا كثير فالحاصل أنت إذا ألممت بهذا المذهب الثاني الذي درسته تكون قد ازددت خيراً على الخير الذي عندك هذا أولاً ومن ناحية ثانية وكأني أقول إنها هي التي تقصدها أنت يعني إذا رجعت إلى أهل بلدك كيف العمل أنت تدرسهم في الشائع بينهم وهو مذهب الإمام الشافع ولا يعني ذلك أنك تقلد فإذا جاء المذهب الذي في بلدك مخالفا للراجح من العلم بدليله وجب عليك أن تقول بالراجح واعلم أنه إذا كان في هذه المسألة دليل الراجح وصح الحديث فيها في مقابل قياس أو نحوه فهو مذهب الشافعي رحمه الله وقد كتب في هذا السبك كتابا اسمه قول المطلب إذا صح الحديث فهو مذهبي والنووي كم رحمه الله كم ذكر من المسائل ليست على مذهب الشافعي لكن الدليل عليها ويقول هذا مذهب الشافعي فقد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي فأنت كذلك معشر الأخ الكريم أيها الأخ الكريم أنت كذلك أيها الأخ الكريم السائف إذا صح عندك الحديث بخلاف ما عليه المذهب وجب عليك أن تقول به واعلم أنك أنت التابع حقا للشافعي رحمه الله تعالى نعم السؤال يطلب نصيحة أو كلمة خاصة للنساء نقول النساء أولا هن شقائق الرجال هذا أولا فهن والرجال في دين الله سواء. وفي التكليف سوى إلا ما دلت النصوص على استثنائهن فيه هذا أولا هن شقائق الرجال ثانيا النساء هن الأم والزوجة والبنت والأخت والعمة والخالة فيجب أن تبر الأم والعمة والخالة وأن تحترم الزوجة وتقدر وأن ترحم البنت ويرأف بها ويلطف بالجميع من ناحية الرجل فإن خير الرجال خيرهم لأهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله وقد زعم بعض الناس أن المراد بالأهل الأم والعمة والعم والخالة والخالة الزوجة ليست فيه هكذا بلغني سؤال عنه بهذا اللفظ هذا خطأ الصحيح أن هذا موجه للرجل مع أهله مع زوجه ولا مانع من دخول هؤلاء جميعا فيه فكيف يخرج من كان الأصل ويجعل فرعا ويدخل من لم يكن سببا في الخطاب فيجعل أصلا هذا خطأ فالمقصود بهذا الأزواج الزوجات ولا مانع من إدخال العموم فيه فخير الناس خيرهم لأهله لزوجه ولأولاده ولذوي قربته أما أن يكون خيرا على من بعد وشرا على من قرب فهذا ليس على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نوصي بالنساء خيرا وفي المقابل نوص النساء بحسن التبعل للرجال فعلى المرأة كما أنه على الرجل أن يتقي الله فيها فعليها أن تتأدب مع الرجل فإن الزوج له حق عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها فإذا كانت هذه الزوجة صالحة إذا نظر إليها زوجها سرت وإذا أمرها أطاعت وإذا أقسم عليها أبرت وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله بعض النساء تضع عندها تسافر أضرب مثالا تسافر ما تدري ماذا يعرض لك تضع عندها خمسة آلاف, آلاف راتب شهر والتقريب خمسة أيام تأتي إلا وقد ذهبت هذه كلها هذا غلط هو وضعها لتأخذ حاجتك منها وولدك بالمعروف فهو لم يشح عليك ولا على الولد فأعطى هذا العطاء بحيث لا يلحق بكم في حال غيبته إن نزلت بكم حاجة عارضة كضيف تكرمونه إن جاء في غيبته ونحو ذلك لا أنكم تلعبون في المال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها حينما قالت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح أو قالت مسيك لا يعطيني وولدي ما يكفينا فقال لا فهل علي شيء أن أخذ من ماله بغير إذنه قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ما هو تبذر فلابد أن تحفظه في نفسها وتحفظه في ماله فلا تأخذ منه إلا بقدر حاجة فعلى النساء أن يفعلنا ذلك وأن يغاقبنا الله في هذا فإن الزوج له حق عظيم على الزوجة كما أن للزوجة حقا فللزوج حق عظيم أيضا على زوجته أن تحفظه في هذه الأمور وأن تكون مؤدبة معه وأن تحترمه وأن تجله فإنه عمود البيت والقائم عليهم جميعا وبدونه تلحقهم المذله والمهانه بدون الزوج ابو البيت يلحق الاسره المذله والمهانه فاعرفوا يا ايها النساء اعرفنا للزوج حقه فان كن والله بدونه تلحق كن المذله والمهانه وان كبرتن إلا أن الحق في هذا واضح وأيضا أقول على المرأة أن تكون لزوجها جنة تريحه إذا وفد على البيت لا أن تكون نقمة عليه بالبيت حتى إنه لا يكره الدخول للبيت بسبب ما يرى من سوء الخلق ومن سوء العشرة فعلى النساء أن يتقن الله في هذا وإن المرأة إذا أحسنت في التبعل لزوجها وأحسنت في أخلاقها لزوجها ومعاملتها معه ملكته وأسرته وإن هي كانت عكس ذلك فإنها حينئذ تنفره منها هذا ثانيا ثالثا على المرأة أن تحترم أهل الزوج وتقدرهم ولا شك نخفض الصوت ثم نرفعه المرأة تحب من زوجها أن يحترم أهلها ويعطيهم ويحذوهم ويكرمهم لأنها تتجمل بذلك وهذا ناموس لها عند أهلها بأنها صاحبة حظة وكرامة عند زوجها فلذلك أكرم أهلها وأغدق عليها لتكرم أهلها فإذا أحبت أن ترى منه ذلك فعليها أن تفعل مثل ذلك معه بأهله بأمه بأبيه بأخته ونحو ذلك فإن هي فعلت ذلك كانت مالكة له هذا ما أقوله ملخصا في هذه الثلاثة الجوانب والله أعلم نعم هذا يقول هل الوصية من السنة وما هو التفصيل وما الدليل نعم الوصية لمن كان له شيء يوصى فيه من السنة لا يحل لمرئ أن يبيت وعنده شيء يوصى فيه للناس من ديون وودائع إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه يكتب ذلك لأنه لا يدري متى يفجأه الأجل وهذا هو الدليل وقد كان ابن عمر رضي الله عنه بعدما سمع هذا الحديث لا يبيت إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه والحديث صحيح فالوصية سنة ودليلها هذا ومتى تكون تكون فيما يوصى به إذا كان للناس عندك شيء هذا جانب والجانب الآخر إذا كان لك رغبة أن توصي بعمل بر في مالك ولك مال يوصى فيه فنعم تكتب ذلك خشية أن يفجأك الأجل ويفوتك الوصية بصالح العمل نعم يقول هل من الممكن أن تشرح لنا وضعية الصلاة في الطيارة هذا السؤال حيث يكون الإنسان جالساً على كرسي الطائرة وهل الإيماء يكون بالرأس فقط أم بالبدن؟ هذا السؤال يسأل صاحبه عن كيفية الصلاة في الطائرة فريضة يعني ولا سيما إذا لم يستطع أن يصلي الصلاة بقيام وركوع وسجود وجلوس بل كان في كرسية وهل يكون الإيماء بالرأس أو بالجسم نقول الحمد لله فيما يتعلق بالطائرات السعودية فيها متسع الآن فيها مكان يصلى فيه وبعض الأحيان قد لا تجد في بعض الطائرات في بعض الأنواع ما يوجد فيها بل وفي بعضها قد تجد المشاكسة من بعض المضيفين وهذا آخر ما حصل لي أنا المتحدث إليكم فقد سألت المضيف وكنت أطير من المدينة إلى الرياض قبيل الفجر وأخرى الى الدمام اليكم هنا قبيل الفجر فسالته ان يذن لي لاننا طرنا مع الاذان في المدينه النبويه فقال قليل واعود ثم عاد الي وقال ما لازم تصلي قائما وقاعدا واخذ المجله اهلا وسهلا وأعطاني إياها فتحها لي على صفحة القراءة لصلاة المسافر لصاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحقق محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى فلما رأيت ذلك منه تتوقعون ماذا أجبته تتوقعون ماذا أخرجت بطاقتي حق العمل من الجامعة فيها التعريف بي وأعطيته إياها اسمي رتبتي منصبي عملي فقلت له يا هذا أنا ما استفتيتك أنا سألتك أن تأذن لي الآن الطيارة أقلعت هل الآن الوقت مأذون لنا نقوم ولا لا أنا ما طلبتك الفتية أنا أفتيك وأمثالك أيها الإبن الكريم قال أنا ما أقدر آذلك قلت له فيه مكان قال ما فيه مكان أنا كنت في الكرسي الأول ما بعد الدرجة الأولى رقم ثلاثين وبينه وبين الأولى مسافة فقلت له أما القبلة فأعرفها وأما الإذن فليس لك إذن أبا ما يأتي لي باللحاف هذه السجادة فأخذت شماغي وفرشته وصليت وبعد أن صليت قام الثاني وصلى والثالث وصلى ثم انتفضت الطيارة عليه جميعا وصلوا في الوقت ولله الحمد والله الذي لا إله غيره هذا الذي حصل فالشاهد إذا استطعت أيها الأخ السائل وكان في سعة نركع ونسجد وكلكم يعرف الفارق هذا. متسع. فإذا كنت لا تستطيع أن تصلي في المحكان الخلفي الذي يتسع لإثنين أو ثلاثة أو أربعة على يمينك فصلي في مثل هذا الموضع نعم بس نكمل السؤال فصلي في هذا الموضع أما إذا لم تستطع وخشيت خروج الوقت وكانت الصلاة مثل هذه الصلاة الفجر لا تجمع إلى غيرها فإنك تصلي على هيئتك والله جل وعز قد قال ارتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا فنحن نسمع ونطيع ونؤدي الصلاة في وقتها ونصليها في وقتها على أي حال ونكون حينئذ ملحقين بأهل الأعذار والله يتقبل ويسامح فإذا صليت إلى غير القبلة سمحت وعفي عنك بدون ركوع ولا سجود يكون جالسا الإنسان في كرسيه مكبرا تكبيرة الإحرام جاعل يديه على صدره فجلوسه كصلاة الجالس على الكرسي العادي ويجعل السجود أخفض من الركوع والحمد لله يخفض برأسه ركوعا ويخفض به سجودا أخفض من الركوع نعم جاءت بعض الأسئلة وتطلب بعض القصائد ومنها قصيدة مالي وللدنيا وليست ببغيتي في أشياء أهم منها معشر الأحبة من هذه الطلبات وهي على الرأس والعين لكنها كثير من أحبة لنحيله على المسجل وهي موجودة فهذا سؤال هنا مهم وصاحبه قد أرسل به إلي شخصياً يقول شخص هاجر من بلاد الكفر فهل يجوز له أن يرجع إلى تلك البلاد لزيارة أقاربه وهل يجب عليها أن يثقيد بمدة معينة أقول من هاجر في بلاد من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فليحمد الله أولاً على هذه النعمة العظيمة فهذه النعمة نعمة من الله عظيمة لا يعرفها إلا من حرمها من فقدها يعرف قدرها الشيء, الشيء الثاني إذا كانت هناك ضرورة ملحة لأقارب يجب عليك وصلهم فإنك حينئذ لا بأس تذهب إليهم بقدر الحاجة وتعود تتقيد بالحاجة هذا الواجب في مثل ذلك وهذا سؤال ثاني نصه تقول السائلة إن زوجها يأخذهم إلى تركيا للسياحة فهل يجوز لها تغيير عباءتها من الأسود إلى لون آخر غامق وهل يجوز له أن يلبس البنطان لسهولة التحرك أما كونها تغير لباس عباءتها فأنا رأيت الأتراك يلبسنا الأسود فهلا تغير رأيت النساء التركيات يلبسنا السواد رأيتهن يلبسنا الشروال هذا الكبير ثم يلبسن عليه ما يغطي الرأس والوجه مثل الكاب ما هو الكاب الإنجليزي الذي على الرأس حق العابية القولف لا الكاب الذي يسمونه قديما وهو ما يستر رأس المرأة إلى أسفل عجيزتيها إلى الركبتين معاطف الركبتين فلا بأس أما إذا كانت تخشى منه فغيرت إلى لون آخر من من يستروا لا بأس من لون البلد الذي تنزل مثلا فيه فتسامت وتساوي أهل البلدة التي نزلتها لا بأس بذلك وأما لبس البنطال فأنا أوصي والذي يذهب إلى تركيا أن يلبس لباس البنطال الأصلي وهو السروال الواسع الفضفاض للبنطال الأتا تركي الغربي الأوروبي هذا لا يصلح فعليه إذا لبس لباس هؤلاء سيكون عندهم مقدرا ومحترما لانه لبس لباسهم وهو لباس ساتر ولله الحمد هذا السؤال الثاني من الاسئله يسمح لنا الشيخ عبد القادر حتى لا يقولون ان الشيخ اهمل اسئلهنا فهذا ايضا سؤال ثالث تقول يقول السائل بارك الله فيك شيخنا وفيك تعلم مبتلينا به من دورات الطاقة والبرمجة اللغوية وقانون الجذب وأمور كثيرة أشغل فيها الشباب وكلها معتمدة على الاعتماد على الذات وأمور تنافي التوحيد وتقدح فيه وقد كتب في الرد على ذلك من قبل الحزبيين أو بعض الحزبيات ووصفه بعض السلفيات ولكن لا يريدون توصية الطالبات وتوجيه الطالبات لردهم إلى الحزبيات التي ألفنا في هذا الباب فانقصب بذلك بسبب ذلك الاخوات او انقسم حصل فانقسم الاخوات بذلك بين من ترى تكثيف الدراسه في التوحيد والعقيده وعدم التعرض للشبهه وبين من ترى افراد مؤلف للرد على ذلك وفي نهايه الامر لا تنافي بين الأمرين ولكن نريد المشورة والاسترشاد أنا أقول أولا هذا السؤال فيه عدة نقاط لعلنا نختم به النقطة الأولى أن هذه الدورات التي ذكرتها هذه الأخت السائلة تبين أنها امرأة هذه الدورات فيها مما, مما ذكرت الشيء الكثير من فيها الشيء الكثير مما ذكرت أختنا السائلة مما ينافي التوحيد ويقدح في العقيدة وكما قالت قد كتب في الردود على مثل هذه الأشياء سواء من الحزبيين أو من غيرهم الحق يقبل إذا جاء بيان باطل أهل الباطل فإنه يستفاد منه وعلى كل حال الذي أوصي به أولاً عدم الإشغال للأولاد أبناء وبنات بمثل هذه الدورات لأنها لا فائدة فيها بل الضرر فيها هذا أولا ثانيا إذا كان كما ذكرت الأخت السائلة مع أخواتها هؤلاء جميعا الأمر كما ذكر فلماذا يختلفون لماذا يختلفون لا ينبغي لهن الاختلاف بل عليهم أن يتحدن في مواجهة مثل هذه الدورات والنصيحة لأخواتهم وبنات جنسهم بألا يذهبن إليها ولا يرخصن لأولادهن ذكورا أو إناثا في الذهاب إليها الأمر الثاني تدريس العقيدة وخاصة في الجوانب التي تثار فيها الشبه في هذه الدورات يركز عليها يركز عليها فتعرف الشبه التي في هذه الدورات البرمجية العصبية قلوا ما شئتم فيها يركز الكلام على هذه الشبه التي تبث من قبل هؤلاء وهي إما أن تنافي التوحيد من أصله أو تنافي كماله الواجب فعلى من عرف ذلك أن يبث الردود على هذه الشبه إن كانت في مؤلفات نشرت أو ضمن مؤلفات انتسخت ثم صورت ونشرت ويقال هذه ردودة للعلم على هذه الشبه حتى يحصل للناس الحذر منها وعلى كل حال هذه الردود إذا كانت موجودة تنفيذ المؤلفات معزوة إلى أصحابها إلى أهل العلم وهذه الردود جمعتها فأنتم خذوها من كتب أهل العلم الأصول التي أخذ منها هذا المؤلف فتاوى هؤلاء العلماء فإن لم تهتدوا فاكتبوا هذه فتوى العالم الفلاني أو الشيخ فلان بواسطة كتاب كذا ولا تذكر صاحبه بس فيحصل حينئذ النشر للخير وإزهاق الباطل نصرة الحق وإزهاق الباطل وفي الوقت نفسه يحصل انتفاع الناس بهذه الفتاوى النافعة ولا يحصل الترويج لمن كان منحرفا بذكر اسمه أو بذكر مؤلفه فيذهب الناس إليه فيحصل لكم إن شاء الله تعالى بسبب ذلك النفع العميم والخير الكثير ويحصل الأمان من أن يذهب هؤلاء إلى هذه الكتب التي ربما وجدوا فيها مع الخير شيئا من الخطأ ولم يهتدوا إليه فأنتم تنقلون الخطأ الصواب وتحيلون على الكتاب بدون ذكر اسم صاحبه إذا لم تستطيع الوصول إلى أصول أهل العلم التي نقل منها وبالله التوفير هذا سؤال يقول هل سجود المرأة في الصلاة كسجود الرجل؟ لا المرأة تنظم المرأة تنظم إلى بعضها فلا تفرد جانبيها كالرجل وتجنح وإنما تضم بعضها إلى بعض لأن هذا ساتر لها أما الرجل فلا يجافي بين عضديه ويجنح بيديه فالمرأة تختلف عنه لأن هذا على الستر وبالله التوفيق والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان هذا السؤال جاء بعد ذهاب الوقت عليه فنستميحكم يقول ذهاب النساء لا الآن هو للنساء ولهن علينا حقا فتقول حكم ذهاب النساء إلى الشاطئ والصباحة والصباح بالخمار على بعد ستين مترا من الرجال اولا الذهاب إلى الشاطئ الذي فيه اختلاط بين الرجال والنساء لا يجوز هذا أولا فإذا كان كذلك فما عد يصلح بخمار وإلا بغير خمار فأنا أخشى أن تذهب بخمار وتعود بلا خمار وإن ذهبت هي بخمار فإنها ستبصر الرجال مهما كان والرجال كما قلنا في لقاء سابق في هذه الأيام قد تساهلوا وللأسف في كشف العورة فلا تذهب أيها الأخ المسلم بأهلك ولا تذهب يا أيها الأخ المؤمنة إلى هذه الأمكنة التي فيها الرجال وقرن في بيوتكم واتقين الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله تعالى سيكون اللقاء كما رتب إخوانكم القائمين على الدورة سيكون العشاء واللقاء بعد العشاء في المكتبة وبه تختتم هذه الدورة سيكون لقاء خفيفًا إن شاء الله مع طلبة العلم فأنتم إذا صليتم تتجهون إلى المكتبة ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا